أنا من ذنوبنا شيئا إلا غفرته يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها وأولها وآخرها وعلانيتها وسرها